فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتمهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذلك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 وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكُنَا هُمْ فَلَا نَاصِرَ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعَ أَهْوَاءَهُمْ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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا حميما فقطع وَبِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفَ أُلَّا إِكَالَذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ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 فإذا أُنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض, رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون الذين إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم وقول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنون وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عن نفسه وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وأنتم الفقراء